بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى, والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّا سَخَّرْنَا لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ تُهْدَى بِهِ الدَّجَى وَالْبَحْرَ يَسْبَحُونَ إِنَّ دَعْوَهُ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى أَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ دَخَلَ وَاسْتَغْفَرَ وكذب بالحسن وكذب بالحسن فسنيسره للنصر وما يغني عنه ماله اذا ترد إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى إِنَّ عَلَيْنَا لَلهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلآخِرَةِ وَالأُولَى وَإِنَّ لَنَا لِلآخِرَةِ وَالأُولَى لا yasla ha inna ala asla La yasla ha inna ala asla Al-lazi kazzama wa tawala الذي يتيما له يتذكى الذي يتيما له يتذكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى إن ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى إن <تصفيق>